سفر طويل وزاد فيها زاد قليل ما نحن فيها it عبور a فيها ليس يطول هذه have مهما يبدو طويلا يوما سيأتي وقت الرحيم فلما التجافي عن دار خلد ولما التفاق علم التمادي في حب دنيا ما اختر فيها إلا جهود جئت الحياة تبكي وليداً هل يوم تمضي تمضي سعيدا؟ قد أوقعتنا بلضاها بل أشغلتنا عما سواها حتى نسينا أدعمنا أحسه ربي لكن غفلنا أدعوك ربي ضارعا سرا وجراء أنت المرجى خالق الدنيا وأخرى من حب دنيا واجعله دوما بالذكر حيا هذه الحياة سفر طويل والساد فيها ساد قليل زفارون